ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يقرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبلوني فقال أنبلوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 قال لم لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملاك اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبراهيم أبا واستكبر إِلَّا إبراهيم أبا واستكبر وكان من الكافرين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 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض معذو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاذ عليه إنه هو التواق الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه وهادوا الزكاه واركعوا مع الراكعين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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَلَا يُقْبَلُ منها شَفَاعَةٌ وَلَا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 بعد موتكم لعلكم تسكهون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وقدائها وفومها, وفومها وعدسها وبصدها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْنَّصَارَ وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يُحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا خُذُوا مَا لعلكم بِقُوَّةٍ ثم مَا فِيهِ لعلكم تتفون ثم توليتم من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 قالوا اجع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا اجع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا قال إنه يقول إنها بقرة لا بلول تثير الأرض ولا تسقي الحر مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَارَوْنَ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنعار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدق من خشية الله وما الله بغافل عن ما أفتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 أفلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعنون ومن امم لا يعلمون الكتاب الا امانيه وإنهم الا يظنون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 ما يكسبون وقالوا لم تمسندنا الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون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 هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسففون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم يَرْمِتَ ظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأَدُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 اتى جاءكم رسول بما لا تهوا انفتكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قل من لا يهله بنعمه الله بكفره فقد الى ماكين ولم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 فلعنه الله على الكافرين بكس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمَاءٍ وَبِأَرْضٍ قَسَمْتُهُمَا وَإِن كُنتُمْ بِإِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم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 فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَادُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِكَ سَمَاشَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ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 ألم تعلم أن الضاج له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تددوه عند الله إن الله بما تعمدون بصير وقالوا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 اذكروا نعمتي التي أنعمت عين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا, منها عدل ولا تنفعها شفاعة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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِلًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَقْتَرَبُهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِالسَّمْوِيِّ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 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفج نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآشرة لمن الصالحين إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين صَابِغَ إِبْرَاهِيمَ وَبَنِي يَعقُوبَ يَا بَنِي يَا بَنِي إن الله اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدين فَلَا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مسلمون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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى, وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم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 ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتب شهاده عنده من الله وما الله بغافل عنه ما تعملون؟ تلك أمةٌ قرخت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.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 وما الله بغافل عما يعملون ولئن أَتَيْتَ الذين أُوتُوا الكتاب بكل آيَةٍ ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتك بعض ولئن اتبعت من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين ناتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو أوليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا, إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من ماء مما فأحيى به الأرض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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا وَرَأَوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْرَةً فَنَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا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 فمن اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اديم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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائدين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وآت المال على قبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن رفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان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 مريضا او على سفر فعدهم من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين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 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستديبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُنَّة لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْفَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ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 الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فَمَنْ كَانَ منكم مريضا أَوْ بِهِ أَبْرَمْ من الرَّزْقِ فَفِدْيَ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالاف ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفطت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفهموا من حيث أفاضعن استغفر الله إن الله غفور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 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن ابتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 وإذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل, وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين من قبلكم مسدهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين نامنوا معهم متى نصر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 تفكرون قل العص كذالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكع المشركات حتى يؤمن ولا أمّة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو ألا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن من حيث أمركم الله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 وفي عيشهن ثلاثه ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يمن بالله واليوم الاخر وبعودتهن احق بردهن وإن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن سكن بمعروف أو تسريح بإحسان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 فساء فبلغ نجله الن بمعروف أو سبحوه بمعروف ولا تمسكوه ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فلا تعضلوهن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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا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 وَإِن طلقتموهن من مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرضتم لهن لَهُنَّ فَرِيضَةً ما مَا فَرَضْتُمْ فَارْفُضُوهُ يعفو الذي يَعْفُونَ كُنتُمْ النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ ذِينَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَمْلُونَ ذَوِيْرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْعُسْطَ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتغفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إصراج فإن خرجنا فلا دناها عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيه لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة, فيه سكينة من ربكم وبقية من ما ترك آل موسى وقال هارون تحمله وبقيه مما ترك آل موسى وقال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لاايه لكم إن كنتم مؤمنين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 وتذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق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 فبهت الذي كفر والله لا ينفي القوم الظالمين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 قال بل لبثت مئه بي عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدبعها أذى والله غني حليم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 لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا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 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها؟ له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء ضعفا فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنئما هي وإن تخفوها وترتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 وإن كان ذو مسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَن تصدقوا خير لكم إِن كنتم تعلمون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيغا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومبائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير